بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء شقت وادنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت يا ايها الانسان ان 114. وإنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه 115. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا 116. وينقرب إلى أهله مسرورا 117. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره بَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ 119. والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبقه فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون 110. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يعود